إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا دَائِرَةٌ وَلَو شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر ومنه شجر فيه تسمون يربت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل الثمرات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 وَمَا زرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم وَمِنْ أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا سا ما يزرون ألا ما يزرون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 ثم يوم القيامة يخزهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكل فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين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 كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوافهم الملائكة طيبين الذين تتوافهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوافه الملائكة طيبين الذين تتوافه يقولون سلام يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم يتفكرون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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالسَّمَاءِ يُسْدَلُ لِلَّهِ سُجَّدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة, والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم وأيفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهاينثنين إنما هو إله واحد فأي يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصباد أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّنَّا رَزَقْنَاهُمْ فَاللَّهِ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَتَعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَسْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّةً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّةً وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ به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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها مداد ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ولو يؤاخذ الله الناس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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا وَمَا أن لهم النار وأنهم مفرطون مُفْرِطُونَ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعَبَرَةٌ نُسْتِئِقُم مِمَّا نُسْتِئِقُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسِهِ وَدَمِ الْبَنَنِ خَالِصٌ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 والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعض علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَحْمَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَالَّذِينَ لَا يَظُنُّونَ على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سوا أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ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 غرب الله مثلاً عبداً مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منا رزقا حسنا وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سر ودهر هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبك ملايا قدر على سيئ وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير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 والله أخرجكم من بطون أمماتكم لا تعلمون شيئاً والله أخرجكم من بطون أمماتكم لا تعلمون شيئاً وتعال لكم السمع والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون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 الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم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 ولا تكونوا كالتي نقضت غسلها من بعد قوة انكاس من بعد قوة انكاس تتخذون أيما لكم دخل بينكم أن تكون أمم هي أرباب أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمم توحيدت ولكن ولك يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عنا كنتم تعملون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 ولنجزيّن الذين صبروا أجرهن بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صَالِحًا من ذكر أو سا وهو مؤمن وهو مؤمن فلا حياة طيبة.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 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايهم ما كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا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 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعدمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله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 إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرّح بالكفر صدر فعليهم غضب فعليهم غضب من الله وله عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة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 فكفرت بأنع الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا الصور بجهالتهم ثم تابوا ثم تابوا مِنْ بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِّأَنْعَمَهُ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 إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون. أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بما ضل على سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبة فعاقبوا بمثل ما عوقبت به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله فلا تحزن عليهم ولا تكُفِي ضيقٍ مما يمكرون. فلا تحزن عليهم ولا تكُفِي ضيقٍ مما يمكرون. إن الله مع الذين التَّقَوَّ والذين هم مُحْسِنون.